Zekirii zekirii umi zekirii nileki umi zekirii nileki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 فألهتني الحياة عن الممات فبالقرآن قوم ذكريني فبالقرآن قوم ذكريني إذا صعرت للأقوام خادي وجازت كبرياء كل حدي إذا صعرت للأقوام خادي وجازت كبرياء كل حدي ورحت أسير مختالا فخورا وح مختالا فخورا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 اذكرو مذكريني اذا بالمصطفى طه تمنت وقلت الله ربي واستقمت اذا بالمصطفى طه تمنت وقلت الله ربي واستقمت ملأ النور والايمان قلبي للرحمن يا زوجي سلمت ملأ النور والايمان قلبي للرحمان يا زوجي سلمت فبالقرآن كومي هنئيني من يومي سأطعي الصلاة وكمت أضيع في الآثام ذاتي وأطعم لحم إخواني اغتيابا وألهتني الحياة عن الممات فبالقرآن كومي ذكريني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 وبالدعوات دواً ف دوما فاذكريني